وَأَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٌ أَيْ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غَلِيَّ فَلْيَسْتَعْفِث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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِساءِ نَصِيبٌ وَلِلنِساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثَرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُ الْقُرْبَةَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَقُوا اللَّهَ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ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 ولئلك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكرهها ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إلا إن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهم فعسى أن تكرهوا شيئا فعساه تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت م substitution زوج ما كان زوج وأتيت إحداهن قل وآتيتم إحداهن قلطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم فِي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن بَيْنَ بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء أذالكم أن تبتغو بأموالكم أن تبتغو بأموالكم محصينين غير مسافحين فما استمتعت به منهم فأتتهم أجورهم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 في المضاجع وضربهن، فإن أطاع فلا تبغوا عليهم. سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفت مشقة بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 وَنُفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإيتك حسنتين يضاعفها وإيتك حسنتين يضاعفها ويؤت من لدنه أجر عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهداء يومئذ يود الذين كفروا عصا الرسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.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 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتَيَمَّو صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 فلا يؤمنون الا قليل ما يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها من قبل ان نطمس وجوها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 من آمن به ومنهم من صدعه وكفّ بجهنم مسيراً إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلّي النار سوف نصلّي النار كلما نضج الجلوده بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات.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 إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإذ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما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 وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ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 حرج من ما قضيت ويسلم تسلما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم أو يخرجوا ما فعلوه إلا قليل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 وَمَن يُقِعِ اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء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 كم لملل يبطلن فإن أصابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقول لم تكن بينكم وبينه مودا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليق في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا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 قل ما تعد الدنيا قليل قل ما تعد الدنيا قليل والآخرة خير لمن التقا ولا تظلم فتيلة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإِتَصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِيدِ اللَّهِ وَإِتَصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِيدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِيدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ فَمَا لِهَا أُولَآئِلِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامه لا يجمعنكم إلى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلواكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتل يُؤْكُمُ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كلما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفؤ أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وديه, ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يقوم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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القاء اليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا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 فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك، واليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم، والتأت طائفة أخرى لم يصلوا، لم يصلوا فليصلوا معك. ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلتا واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم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 لا يحب من كان خوانا اثيما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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالاً بَعِيداً إِيَّاَءَ دُعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنا ثَأَ وَإِيَّاَءَ دُعُونَ إِلاَّ شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَخْذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ولأضلنهم وَلَا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبْتَكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّي يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا آمَنُوا آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا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 كتاب في يتامى النساء إلا التي لا تؤتونهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتقربون أن تكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلون من خير فإن الله كان به ع وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلح خير واحضرت الانفس الشح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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إيه يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإذ تلو أو تعرضوا فإن الله ك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 أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرًا ثم زدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلًا بشّر المنافقين بأن لهم عذاب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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذَلِكَ لا إله إلا إلَهُ وَلَا إلَهُ وَمَن يُضلِّل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولا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 وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وكفرهم بأيات الله وقدّلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 منه ما لهم ما بِهِ به من علم إلا التبع الضن وما قتلوه يقينا بروفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكما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 أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك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 نور يم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة وَلَا تقولوا ثلاثة لنته خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لي يستكف الْمَسِيحُ أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَن يَستَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ